يا من يرى يا من ي ر ى البعوض من الحمام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 سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت الجواد الكريم إ خ و ا ن ي كنا تكلمنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة عن الدروس والعبر ا التي يمكن أ ن نستفيدها من ن ه ا ي ة س ن ة ه ج ر ي ة و ب د ا ي سنة هجرية وبداية سنة هجرية أخرى وبينت خلال ذلك كيف ينبغي للمسلم و ا ل م س ل م ة أ ن يعد أ ي ا م ه و أ ن يعتني بعمره ل أ ن ه محدود ومحسوب حتى لا يدركه الموت ويندم على ما فرط في جنب الله وعلى ما ضيع من عمره سواء في شبابه أ و كهولته أ و شيخوخته و ا ل م ن ا س ب ة هي م ن ا س ب ة ذكرى ه ج ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم من م ك ة ا ل م ك ر م ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وحتى نستفيد من هذه ا ل ه ج ر ة دروسا اخرى وعبرا اخرى أ ذ ك ر نفسي و إ خ و ا ن ي ببعض المحطات التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هجرته ونقف جميعا على ما يستفاد منها من دروس وعبر ع ما يستفاد من دروس وعبر حتى لا نكرر ما سبق ذكره وما سبق أ ن علمتموه وسمعتموه لنعلم لماذا ا ل ه ج ر ة وكيف تمت ا ل ه ج ر ة وماذا نستفيد من الهجره ل أ ن ا ل ع ب ر ة من ذكرها والتذكير بها ليس هو ا ل ط ر ا ء الذكري أ و مجرد إ خ ب ا ر بما حدث في تاريخ ا ل إ س ل ا م خصوصا في س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لا يخفى عليكم أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ب ع ث في م ك ة في أ م القرى البلد الذي يحتوي على المسجد الحرام على أ و ل بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا فيه اختار الله هذا البلد ل ب ع ث ة الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كما تعلمون يصطفي ما يشاء مما يشاء ومن يشاء ممن يشاء يصطفي من ا ل أ م ا ك ن ومن ا ل أ ز م ن ة ومن البشر ومن ا ل م ل ا ئ ك ة فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس اجمعين واصطفى مكه من كل البلدان لتكون موضع بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقول بعض اذا كان الله قد اصطفى مكه لماذا أ ه ل مكه اخرجوا رسول, أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لينشر الدعوه في ا ل م د ي ن ة ويؤسس ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة وليس في م ك ة وهذا السؤال يمكن أ ن يسبقه سؤال آ خ ر ت قل لي إ ذ ا كان الله يريد إ خ ر ا ج آ د م عليه السلام من ا ل ج ن ة لماذا أ د خ ل ه إ ل ي ه ا ثم أ ن ز ل ه إ ل ى ا ل أ ر ض وإذنك ف ي ذ ل ك حكم ربانيه لا يعلمها الا هو وقد نعلم منها ا ل ق ل ي ل ل أ ن ه قال تعالى وما أ ت ي ت م من ا ل علم إ ل ا قليلا فكل أ ف ع ا ل الله عز وجل وراها حكم إ ذ ا تقول لماذا ب ع ث في م ك ة والله يعلم ب أ ن اهل م ك ة سيخرجه من م ك ة ل أ ن في ذلك تعليم و ت ر ب ي ة لأن في ذلك تعليما وتربية ومنهجا في ومنهجا ت ر ب ي ة و في ا ل ت ر ب ي ة والتعليم و ا ل د ع و ة إ ل ى الله ل أ ن ك كذلك قد تقول إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما وذلك في قوله تعالى والله يعصمك من الناس لماذا أ و ذ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا خ ي ج من بلده ومن وطنه ومن مسقف ر أ س ه وهو معصوم ومحفوظ بحفظ الله فماذا عند عصمه إ ذ ا قلت في ذلك دروس وعبر وفي ذلك تدريب وتعليم وترويض ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة جمعاء ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والموسلين و أ ر س ل في خير امه ا خ ذ للناس في آ خ ر ا ل أ م م إ ذ لا بد أ ن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومدرسا ومربيا و أ ن يكون مدرسه ل ل أ م ة جمعه حتى يرث الله وارضه من عليها عمليا ونظريا إ ن هناك من لا يثق بالنظري ب ا ل أ ق و ا ل إ ل ا إ ذ ا ر أ ى ا ل أ ف ع ا ل إ ن ك ي النظري وتطبيقي فالرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إ ل ى ا ل إ س ل ا م كما امره الله وكما علمه الله بقوله وبفعله وبتقريراته لاحظوا فسكوت صلى الله عليه وسلم س ن ة سكوت على فعل غ ي ر أ و على قوله سواء في حضرته أ و في مجلس اخر يعتبر س ن ة لان ا ل س ن ة ي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير إ ذ ن أ ف ع ا ل ه معتبره صلى الله عليه وسلم ولها وقع خاص أ ك ث ر من القول الفعل أ ق و ى ل أ ن ه فعل ويراه الناس وهو بشر إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي إ ن بعض ا ل أ ح ي ا ن يتبين إ ل ي ك ب أ ن ا ل ف ع ل م ع ي ن مستحيل السلوك المعين مستحيل لكن حينما ترى غيرك يفعله تشهد وتعترف وتقتنع ب أ ن ه ممكن الوقوع ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي على ا ل أ ر ض كما قالت عائشه رضي الله عنها لما كما يروي ق ت ا د ه قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران كان يمارسه كان يعمل به ويتبع أ و ا م ر ه ويجتنب نواهيه وكان يؤدبه الله ف أ د ب ه ف أ ح س ن تاديبه اذن أ و ل ا ل أ س ب ا ب التي دعت إ ل ى الهجره م ك ة ضاقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن معه بما رحبت من ش د ة ا ل إ ذ ا ء والاعتداء المادي والمعنوي لاحظوا بوعي ترى اصلا أصل في بلد فيه الشرك و ا ل و ت ن ي ه والزنا ف ي ه وشرب الخمر واد البنات واستقسام ا ل أ ز ل ا م والتطاحن والقتال و ا ل ق ب ل ي ة و ا ل ع ن ص ر ي ة إ ل ى آ خ ر ه وبعثتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لي إ ل ى هذا النور إ ل ى هذا الدين الحنيف طبعا الكبراء وصناديد قريش والمتجبرون والطغاه من المشركين يابون هذا ويرفضون ان تنتشر دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وينتشر الدين الجديد الدين الحنيف لانه يتعارض مع دين اباء الاجداث الوثنيه وطبعا يمس ا ل ط و ا غ ي ت من القريشين وصناديد قريش في مكانته ويمسهم في أ م و ر ه م ا ل خ ا ص ة ل أ ن أ و ل من يحارب ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ي بلد كبراء لان الدين شامل و إ ن كان بعض العلمانيين من غير المسلمين وحتى من بعض المسلمين يحاولون ان يجعلوا الدين خاصا بالمسجد ومسجونه لسجد ولما تخرج من المسجد لا ع ل ا ق ة لك بالدين اشتركوا كندير بهذا الشكل قال ما يحاولوا الرسول الله يبنيوا ل ي ه جامعه يقولوا لي السلطه قالوا ا ل م ج ز ز ن ه ما تجيل النادي ما تكلمنا على الاصنام ولا على بيع الشراء ولا على أ ع د البنات ولا على الربا ولا على الزنا ولا على الرشوه ولا على الحرب ولا وقت نبنيهم لك جوامع ج و و ن ا م ا ت ص ل و ن ت واصحابه س م حتى تقشروا الجباد ي لله وما يبني هو الرسول ل الله عليه و س ل ي ن ا ي ر ن م ل ا لكم ق و ا د س ص ح ي ح ومقبول وقدرهم عاليه ن ه م سووا ه صلى الله عليه وسلم قولوا ان كنت ت ر ي د م ل ك ا ملكا ل ك ع ي ن الكلاك كنت تريد ما نعطيك من أ م و ا ل ن ا كنت تريد زواجا ن زوجناك باحسن فتياتنا وان كنت مجنونا طبب ن ا ك فيك ج ن و ل وفيك المس ا نداومك ه يلا ق عنده مش غير و ن ت خ ل لا إلهي الله س ب ع سبعين ل ا ر اللي كانوا نكسلا أسلام يلد بي وكي ي س ت غ ل ا ل م س ت ض ع ف ي ن ب ا ل أ ص ن ا م وواكليم شربين ب ا ل أ ص ن ا م و ط ا غ ي ن ب ا ل أ ص ن ا م و م س ت ط ر ي ن ب ا ل أ ص ن ا م إذا زالت ا ل أ ص ن ا م يزولوا بعه العهد ب لذلك حاربوه حربا ضروسا وشعواء أ على قول لا إ ل ه إ ل ا الله فقط هما الرسول صلى الله عليه ل م ماذا م د ن ا سيئه ا يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله ت ف ل ح ه ا قالوا لا مفلحين جينا و م ق ي ل ن ا س ا نترك ت ش ف احلامنا وكتشف الهتنا ر وكتحارب د ي الاباء و ا ل أ ج د ا د وقد صبعتا يعني ارتد بس مريموما وتريد تفرقه وشتات الشمل وتفرق ب الاب وابيه بالأب وابنه أ و أ و ل ا د ه وبين الزوج وزوجاته و ب ا ل أ ق ا ر ب و ا ل أ ح ب ا ب والجيران إ ذ ا خفت حرب فحاربوه بما اسمه يوم ي ع ا ي ل ويشوه قالوا شاعر قالوا ك ذ ا ب قالوا كاهن قالوا مجنون كل شيء قالوا ق ا ل و ا يجي الشيطان ولكن يقول له من سرعن ي و لكن ي شيء على المواد أما ي إلا لوله وحي يسقط في أ ي د ي ه م ل أ ن ه م يعلمون ا م يقين ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكن قبل البعثه بالصادق الامين م ي ن نحن خوفين د الزباد والسلاحيبية ل وسلم لكي لا الفقراء ل م يتبعوا شيء عابد لأنهم يدخلوا إ ن ا ل إ س ل ا م ذو الحق و ذو العدل ن الكبار كيف يقولون اصدعافين و العبيد والفقراء لا تتبعون شراء صابئ وكاذب وشاعر وكاهن الأخير اخره وكداب من ه اهم أ أ س ر اسبابها ر ه ا و أ دعائها د ا ع ي إ ل ي ه ا يكون ثق يكون صادقا يكون أ م ي ن ا يكون له م ك ا ن في قلوب الناس و إ ل ا يكون هو السبب في ف ش ل ه ا و إ ذ ل ك صلى الله عليه وسلم لم ي ج د له بابا ي د خ ل منه ل ي ش و ه دعوته ا من خ ل ا ل أ خ ل ا ق ه ولا سلوكه لا قبل بعثه ولا بعداها واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه ا ل ق ض ي ة في ا ل د ع و ة ل م جمع القبائل و ل د ا ه م ص ع د ا الى الجبل يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان تجمعوه يعني, يعني شيء جديد الإعلام أطلع كان هناك خبار هذا وسائل هذه الجبل أطلع للسوق وبالرح لرزو تجر إذن وعية للسوق لك الأخل قلت الفزا قال له صلى الله عليه وسلم أ ر ا ي ت م لو أ خ ب ر ت ك م أ ن خير وراء هذا الجبل أو الوادي في هذا الوادي تريد أ ن تغير عليكم أ ك ن ت م مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبه وراء عارف وعصير وراء ولح ا ل ي ك موفوض على اللي... الحجر ا ل أ س و د الذي كانت د أ ق ع بسببه حروب بالقبائل كذبه م ك ل ه ع الحجر الاسود وقالوا اول من دخل عين البيت نحكمه بيننا فكان أ و ل داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع رداءه صلى الله عليه وسلم ووضعه ووضع فيه الحسن الاسود و أ م ر كل ق ب ي ل ة كل ممثل ق ب ي ل ة أ ن ي أ خ ذ بطرف الرداء كل واحد يؤذي ل خ م وقال لهم يلا جيبوه احدى ا ل ك ا م ي ا لما جابوه ا ل ز و ا زلازل ووضعه في مكانه إ ذ ن ز ل زاي و س ل ا م ك ا ل ح م ا ل ة واللي وضعوه ورا زلازل وحكم بيناتهم ومشاورات من كامل هذه من علامات النبوه اخر ا ل ن ب و ة كله يحكم الحكمة هذه عارف ولكن ي ق و هذا ل الرداء ا ماهي ي ل ر اخذها بيديه الشريفتين ووضعها في م ك ن ولأنه ه الله عليه وسلم. ولأنه هو صلى وسلم الأهل لوضع الحزر الأسود في مكانه إ ذ ن اعتقد انكم مصدقين إ ان أخبرتكم بإن خير س ي ت خ ي ر عليكم وسيتجمع عليكم مهاد الود ولا مهاد الجبل و س تدخلك تقول قالوا ما جربنا عليك كذبه ة الفطمة ولكن والذكابي رجل صلى ل ل ما ا في الدعوة مع المخالفين. م ا ي ش و ن ان يصدقوا اخبار مهم وخطير وعجيب ويصدقوه ق ل و د ق و ن انهم ق د م ة وماذا ي ق د م و عليك ابدا وماذا يقدمون ن عليك لا ي و ن عليك ا وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ك ذ ر ي ذ ة كذا كذا ك ي ا كذا كذا كذا ك ذ و كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ك ك ا ذ ا ك قال إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م بين يدي علام ل شديد و ا ن و فانزل ي الكبار وعلى رأسهم ا الله تعالى سبت يدا ابي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مشي ج ا ل ت العقاب في الحين وعقاب شديد وحكم عليه بالنار في حياته على خلاف سائل المجرمين والكفار ا ل آ خ ر ي ن م ز ا ر ع ي ومحكم عليها ل ن ا ر و م ر ت س ي ص ل ى نارا ذات الهاله بجهنم مش الدنيا وما يقدرش يتعارض ء مع قول الله ويقولون م ا امنت وندخل الجنه لا يقدرش ي ء لان الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم بان ابنا لا يرمي كما علم بقوم نوح من قبل لو إ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من ق ب آ م ن صافر لما ي أ م ر آ م ن و ا ل خير ما غ ي م ه قال له يا ربي ما غيمتش خاله ما غيمتش خاله غرقهم سقط كامل هذا البركه ن د ي و ا ب السفينه ومسقط خاله غرقهم كامل لما ف ي ه م ولدوا حتى ومرتوا حتى ي ا ن ي ما ي م ن و ا ش القدر و ت سامع وخمسين س ن ة بقي غير ا م ن ه ا سامع وخمسين سنه ديال ا ل د ع و ة ر و عاد باقين بغي امنه قال له تدرى هذاك ش و ن ي غير امن و أ ي ر امن وخيرها ما غير امن خابات وكفر واجرام إ ذ نقل ا ل أ ر ض من ا ن من و م ونعاود نبدا الانسان من جديد بدل السلاله يعود يولي نتاج للانسان وسلاله الانسان سلاله المؤمنين إ ذ ن بلادهم ن ت ع ى في الارض قاوم لي في ا ل س ف ي ن ة ويديك الاب سني و س ي د ن ا النوح عليه السلام ل ل ب ش ر ي ة إ ذ ن رفضوا ا ل إ ي م ا ن رفضوا ا ل د ع و ة ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا القليل من المستضعفين والذين سماهم الكفار المشركون يعني أ ر ا ض ي يعني سفلت الناس تبعوك غير المقطعين يعني إ ذ ا بغيتنا نمشي معك ت ر د هذا المظالط ومشي معك تعالى وما رضوش مشيهم عاد المجموعات وهي عاده ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل م ر س ل ي ن ك ت ب ع م ر الفقراء و م ا ل و ي والفقر ليس ليس عيبا ولا نقصا بل هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكم من فقير أ ك ر م عند الله من كثير ا ل أ غ ن ي ا ء وكم من ضعيف أ ك ر م عند الله من كثير ا ل أ ق و ي ا ء وهكذا والعكس صحيح حسب ا ل إ ي م ا ن والتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم إ ذ ن اشتد ا ل إ ذ ا ء على ا ل ر س و س الله ع ل وعلى أ ص ح ا ب ه الذين ا م ل و ا معه كالذي ا ر ت د م س ك ي ن ما ق د ر يصبر ذ ل ا ه عذبوه وجوعوه وسلخوه وحاصروه ج م ي ع أ ن و ا ع ا ل إ ذ ا ء كالذي ايام يصبرون ونفذ صبره و ت خ ل ى وكيف يمتلئه ق ص ا ا ب ل ر وكيف يقتلوه وكي ولما ش ت د ا ل إ ي ذ ا ء وضاقت ا ل أ ر ض بما رحبت على المؤمنين أ ت ب ا ع الرسول صلى الله عليه وسلم أ صاروا يشكون إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم من ش د ة ايذاء مشركين لهم فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في م ل ج أ ل أ ت ب ا ع ه م المؤمنين يلجؤون إ ل ي ه و ي ك و ن فيه آ م ن ي ن مطمئنين ويمارسون دينهم و ع ب ا د ة ربهم ب ح ر ي ة و أ م ن و أ م ا ن و م ط م ئ ن لكن قلنا ذلك في السنوات ا ل ا خ ي ر ة من سنوات م ك ة ا ل ع ا ش ر ة مات فيها عمه أ ب و طالب وماتت زوجته خديجه رضي الله عنها لاحظوا كانت خديجه رضي الله عنها هي الوزيره ا ل أ و ل ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ؤ ي د ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل م ش ج ع ة له و ا ل م س ا ن د ة له و ا ل م و ا س ي ة له صلى الله عليه وسلم لما مات تركت له فراغا صلى الله عليه وسلم كبيره ومات في الجهات ا ل أ خ ر ى عمه أ ب و طالب الذي كان يسميه من م س ر ك ي ن لم يؤمن بدعوته ا ولكنه يحمي ه ويدافع ن كيف عنه رضو ا ل ل الآن حياة طالب وأكبر مدافعين عن إذن في عمه أبي عمه كان الرسول صلى الله عليه و س م ت س ع ا و س ع ة في ا ل د ع و ة كيف ك ما جا فينا وعلاش لان اللي بغي ادى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن ابي طالب قبل له ابو طالب من ا ل كبار دي القوم وكبار البلاد وهذا كون دخوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبور تبين تحرك و ا ل د ع و ة ماشيه علاش بقي ا ل ي واجي احتراما ل ل ي ع م ي ه إ ذ ا لما مات عمه ومات خديجه رضي الله عنها ضاقت السبل على رسول الله و س د ت في وجهه ا ل أ ب و ا ب التي كان من خلالها يدعو إ ل ى الله ويبلغ ا ل ر س ا ل ة ويؤدي الامانه أ م ن يظن بأن ويذلك أو الرسول يعتقد ي البعض الله س ذلك ل ل ع عام ا م ح ز حزن على خديثة وعلى ع خديثة م وما جاء خديجه ولا عمه كان حزن في الله الذي ي ت ب ا ر إ اذن هو هذا وانه حزن على عمه ولا خديجه ما يصلش الحزن عليه ما درجه انه يسمي عام الحزن الا اذا كان المفقود شيء عظيم وجلل اذا الذي حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سد ابواب في وجهه التي يدعو من خلالها الى الله بموت عمه أ ب ي طالب الذي كان يفسر له السبل و إ ذ ل ك ل م ا اشتد على المشركين أ م ر ر س و الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إ ل ى عمه ي ش ت ك و ا شوفوا ادخروا في احلامنا وسب الههه نار وكيف ر ر ق ن الناس ا وكيف ر ق ا ل ج م ا ع ة و ي س ك ت ع ي ن ه وساوموه وهددوه ا ل آ خ ر ه ا ش ت ق ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله لو م ع وضعوا الشمس في يمين ه و القمر في يساري على اقصر هذا الامر ما تركتوه حتى ينصره الله ا و الهك بإنه ا فما و شراء دوله ا ولا, ولا ن ف ولا مصالح خ ا ص ة ولا مناصب ولا ولد انا م ب غ ي تملك م ب غ ي تمال م ب غ ي تزوج ا ما ب ي جنوني ا ل ع و د ا ل و ن وانتظرت كلاعب في, في لا الدفاع عني الله ينك انا عندي على شمعه ن س م سلام ل هو الله ا م يجب ا ل واحد العمو خديجة المتينة جاءوا لانه ن لا اخرى يحتاج الى باب صعوبة اخرى يجعل لهم لانه يحتاج كتبالك لعبوا م ا لا و يحتاج الى باب لم يخطر على يخطر ب اخرى ل الكحل لم ك وهي ي ط ع ل بالك اساس انتقل لكن على أساس أن له كما حصل في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ي م ا ت ع م ه م ا تزوجته وزيره ة د ا ل أ ث ا ث ي ة م س ا ه م ة في الدعوه والتثبيت عليها الله تعالى يستر ا ل أ م و ر و ج ا ء ا ل ن ا س م ا ش ي م نكهه لكن عمرك ما تاتي اثمن دعوه الله عز وجل لو ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م تقراها المصحف ما يستقبلش كاين مرضيين و ج و ا زياده القران إ ن الدين دين الله ما ديني مدينه ما وانت مالك ولا تقصير ب ح ا ل إ ن م ا أ ن ت مذكر ل ن ف عليهم بمسيطر الدين دين الله وهو ينصره متى شاء وكيف شاء وعن شاء وبما شاء وبمن شاء هو لكن انت ماذا فعلت أ ن ت تدل عليك والباقي على الله اعمل ما امرك الله و ت ر ك ا ل ن ت ي ج ة لله عز وجل انك لا تهدي من حبلت ولكن احببت ل ل الياشة لم طالب وقال لعلي ه هذه اهديم اهتمت شيئا ابو يبغى من منك وانت من ايمانهم ت ه لا انك ل ولكن الله يهدي من يا شيخ انت بقيت حب مكه وما ليه دخول في ا ل إ س ل ا م و تبقى ث م انت و ت أ س س د و ل ا ل ا س ل ا م ي ة في م ك ة و بجوار م س ج د الحرام و ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة الله م ا ب غ ا ش الله يريد أ ن يؤسس دولك الاسلام في ط ي ب ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة و من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يعود الى الاسلام في مكه يفتح مكه من ج د ي ولكن كيف ده مكسر حال ا ل ب د ا ي ة و ا ل م د ي ن ة صالحه ل ل ن ه ا ي ة و ا ل ت أ س ي س وعلاش م ك ة لان فيها ا ل صالحات ن كبار الذين ي ز ل و ا الدعوه ا ل إ س ل ا م ي ة و أ ت ب ا ع ه ا الذين سيشرقوا المؤمنين ويتكبسوا غ عليهم ويحاصروهم غ ويجوعوهم غ ويقتلوهم غ ويحرقوا غ بعضهم كما وقال عمر ا بن ياسر عمار ذلوا ل م و ه ف النار ولذلك ا ر س صبرا آل طبيعي مرمزني بعد المرحله الله اختر مكه ن لهذا ولغيره وهو يعلم ب أ ن ا ل د و ل ة لا تعسس في مجرى ل أ ن الابتلاء ت ر ب ي ة من الله ت ر ب ي ة للرجال م ك ل م ا ل ر ف ي ه ا ل ص ح ا ب ة والرسول صلى الله عليه وسلم الذين أ ر ا د سبحانه وتعالى أ ن يؤسس بهم د و ل ة ا ل إ س ل ا م في ا ل م د ي ن ة وليس في م ك ة ينبغي أ ن يكونوا لبنات صالحات للبناء يكونوا أ ق و ي ا ء و ك د تعرفوا لبنات ل ص ح ي ح ة م ن ا س ب ة للبناء ينبغي أ ن تكون قد مرت في النار في الفرن نبالي تبني زيان كون بنيه سيكون الفران الفران سالبنيه سيكون الفران ابو بيهم جبالي بايد يا زوالي صارح اللي دايز لما داشت ما الحزره دايز الحزره كان النار أصلا جاي يطلح تقول لي المقمة الأرض النار شعلى الحزر حتى حتى تحت رأى رأى رأى النار الى خ فانه ل د يحققون بمراه ويأخذ ويحققون اللي بمراه ويحققون ا في ل بمراه على ويحققون ب ي ر ا س ا ه ويحققون ا ل ل واللي بمراه نستجل ل ويحققون بمراه وفعلا يقوم ب ن ا س ويذلك الابتلاء ا ل ل ي كان مره ف الصحراء ليس عقال و ي ع د ا ز م ي ن ه بدون ا ل إ ي م ا ن يجب ا ل إ خ ر الطريق يكعف الله عما زالت و ا ل إ س ل ا م يجب م قبله ي وما لاخو ي ا ب ي ل ى ذلك ي ذ ك ب صفر الله وحزاره ر وعصب ا ل ا ج ن ا ب و ا ع ل ي ه ق ا ل ربي الله وعلاش عمار وعلاش س م ي ة وعلاش كل المسلمين الذين عذبوا أ ب و بكر وابن رحمة بن عوف وابن عباس على هذا ف م شيء خال س ن ة الله في الخير احتر ذ صلى الله ع ل س ل م الذي هو معصوم من الناس والهي عذابا شديدا عير وسب واتهم وضرب و ا ق ي ت عليه القاذورات ووضع على ر أ س ه التراب وخنق بتوبه فكاد يموت وحوصر في ش ع ا ب م ك ة مع من حوصر السنين وهو رسول الله ليكون ع ب ر ة و ق د و ة لمن ي أ ت ي بعده ممن ي ن س م و ن ا ل إ س ل ا م ويعلم و ب أ ن ه ذ ه س ن ة الله في خلقه و أ ن العصم لا تعني عدم ا ل إ ي ذ ا ء والله يعصمك من الناس ل ا ن ب ي ا كلهم أ ذ و ب ل م ن ه م م ن ق ت ل لكن العظمه ب ا ل ن س ب ة لرسول الله من ا ل ن ا ع ي س تعني أ ن ه لا يقتل لا يصل اليه فيقتلوه ولا يمنعوه من م م ا ر س ة الدعوه لا بد من الدعوه ان ل ل و ما يموش ي تكمل د ي شاء الله و لذلك ت م ز ت ليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و ر ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينه عدمه رسول الله يمكنش يموت ق ب ل م ا ي ك م ل ا ل د ي ن و ت ق و ل ل ي ه وسلم لا يموت لا احد الا باذن الله ولكل حي أ ج ل و إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستخدمون س ا ع ة ولا يستخدمون والله عز وجل ل يعلم ا ل م د ة ليست باللغه فيها ل د ع و ة و ت ؤ د فيها ا ل أ م ا ن ة فيكمل الدين ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن الثالثه والسته ل ي توسين لاحظوا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نفكر في ا ل د ع و ة ب ق ل ن ا ا ل قولي ا ص ر ن ق الله تعالى سفه ي الرسول صلى الله عليه وسلم آ خ ر رسل وخاتمه و إ م ا م ه وفي آ خ ر أ م ة وخير ف ي أ م ة و أ ر س ل ه للعالمين وللجن والانس ولم يتجاوز ثلاثه وسته ا ن ز ا ن ه و ل من ا ل ن ق ب ل ا ل ب ح ث ه وسته ا ن س ا ن ة ي ح ق ل م ي ا بزياره الاخرى ثلاثه ه ي وسته ل انسانه وصل في يقوم ب ى ب ز ي ت ن ا على الاخرى خ ل ف فيها ة ثلاثة ولا الوال وشتنزانة على لا ي و ب ر إ ن ا ل ع ب ر ة ب ا ل ب ر ك ة في ا ل أ ي ا م والبركه في السنوات مش بالطول و إ ذ ك ر ست سيدنا نوح ا ل ع ا ش سعمائه وخمسين سنه في قومه يدعوهم الى الله وما آ م ن معه إ ل ا قليل قيل اثنا ع وقيل اربعين الرسول ص الله ع ي ه و س م تلاشين سنه ا ل ا م ة بقمورها يشع على الدنيا ب أ ج م ع ه ا وسيبقى إ ل ى أ ن ي ر س ل الله ا ل أ ر ض ومنها العبرة بالبركة ماشي بالعدد و إ ذ ا ك ا ت المسلم كي يطلب ي الله تعالى بارك ل ي ف عمره م ا ر ك ل ي في عمره, عمره. ويطول له يعني يزيد فيه لا ا ع ب ر ه بالكيف ماشي بالكم عشت ثلاثين س ن ة في ماذا ماذا فعلت عشت عشرين بعد البولو ماذا فعلت بها عشت اربعين كيف الذي يعيش كي عشر سنين بعد البولو ويمشي الجنه ب ا ل ا و ر ق وكيف يمكن ان يدخل النار عادي الجنة. مات. مات الجنة. على في د ا ل ج ن ة علاش دوزها ف الاجرام والفساد والعشيان ولا خردوز غير سنين مثلا ستاشر بلغ ست ا او ل م ض عشرين سنه ا ابدا قيل لي ع ش ت ملايين تسعين ولا خير في عمره ولا ب ر ك ة فيه سيئاتك سمن حسناته يقولك وسعداد ا ولك بعدها عاش بزاف ا ل وقد ب كيف عاش ان احنا ما مخلوقين باش نعيش هنا احنا مخلوقين باش نموت اصلا غير ايام و تموت اذن نبغي ان ن س أ ل كيف نعيش وليس كم نعيش فهو ي ق ن ا ع ط ا ء ا ل ا م ا ة و ع ش ر ي ن وكارثه وختموا ل الله بالسلوك وكيف يقومون ا باعطاء كيب الاعمال ي وما ب يقومون هي باعطاء ي الاعمال يلقى ر دواز ا دواز دواز وخاف مهم ب وهو من عدوات الله يعني نشط مع راسه وفسدوا س ر ق ه وكذبوا وكذا رجوات يعني سباق اه دال قال لي بغيتي انا د ا ر وهذا ن س ك ي ن تقي الله وبقي شابه مات تهنا فيقول هكذا يزيد ي ك ذ ا يقول ل ك يقول ل ك ذ يقول ل ا و ل ل و ه ت ك ذ ا م ا تبكي ر وما تنقي انا قررت الله عز وجل س ي أ ت ي زمان على أ م ت ي يقف الرجل على قبر الرجل فيتمنى أ ن يكون مكانه علاش بظهور الفساد والفتنه بين المسلمين وكثره الحرام و ق ل ه الحلال وكثره الكذب و ق ل ه الصدق وكثره المجرمين و ق ل ه المتقين المؤمن كان يوقف عن القبر ت م لانه ه اذا ة الأمم الإسلامية لأن إلا قلت في الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله وحدها خير من أ ن تركض في القبر م ئ ة سنه لان القبر ف ي خ د م ة و ق ف لا ع ب د ة اله الا الله غرس ا ل ج ن ة إ ذ ا ق ل ت تتق الله وحي بقلبك ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن و ح ي ا ة ربانيه ا ذ ك ل غلا إ ل ا الله كتبت غ في ا ل ج ن ة ما ستتمتع به بعد الموت ولكن ما صار يخبرنا كذا ف ل ك و ن مكوره مع نفسه ومجمعين مكوره والحرام اكتم من الحلال والسلبيات اكتم من ا ل إ ي ج ا ب ي ا ت تربح س ب ي أ خ ي لاكون بقيت حسد انا متقولش يكون ملاكي ولا ك و ن نبي ولا ك و ن صحابي يكون اي مغربي نقي نقي إ ذ ا خ ص ر التعاون والتذكير والتعليم و و س ا ئ ل ا ل ر ف ق ه ا ل ص ا ل ح ة والبيعه ا ل ص ا ل ح ة لكي ت ح ا و ل تدرسك ق ل ي ة ه ي ب هي المعدل ل ك ن هذه المزاره ي قليلا لكي خ ل ب و ه المعدل لكن الله تعالى يرحمنا ماذا ت د خ ل ن ن في النهر وذلك أ ض ع ا ف الايلاء يعني نكون غير من اصحاب اليمين اما السابقون ش و ي ة ن انا أ بعد ما قدر الامر سابقا ولي ل خدتكم ا ل ا مشيت ي ل س ب ق ي ز ر ع و معه أ م ا باش ما تفهموشي ب أ ن ه الدين و أ ن ن ا خشي نكون قد م ئ ة في ا ل م ئ ة ومئتين ل ا في ا ل م ئ ة ونكون على أ ب و بكر وحال عمر حاول و ل ك ن ل م ي ك ن شيء بس هذا ل شيء امنا بالله يرحمنا ويتجوزعنا ا ي ل أ ن وقتنا مشيه وقت الصحابه وعلمنا مشيه و ع ي ن ا ل ص ح ا ب ة و إ ح ن ا امننا برسول الله و ل مننا برسول الله صلى الله س نحن ا خ و ا ن ه ا ك ر الله تعالى ان نثبت حتى نكون اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ي ر ح ب بنا يوم الخيار لانه اشتق ى الى رؤيه اخوانه يقول الله يثبتنا حتى نموتوا على الاسلام ما تفردش ي ء وما تغفرش م ر ة حتى اذا زلقت توب واذا تبت و تاب الله عليك وعليك صافي ا ح م ا ما اجي سمعه التاني نقول لي انا مسلم يعني ب ش ك ن ه لم ج ن ا ك ا ن مضحكا لم يتكلم مع احد لم يكن ب ا ل س م م يربط علاقات لم ن ت ز و ج لم ن ب ي ع ن ج ر ي لم ن ق ر ا لم يقر و غ د يقر ولم ع ج ن و ن يخف علينا ولم يجمع جنون ح ولم ن ق ر أ و ا الخدمه و ي ع و د ي ا ح ي و ك ويطرزوا فيه وياتي ستنتحر الاسلام يا اخواني صرح لكل زمان ومكان ا فينجمون بعد الاحيان كنشدوها ا لانفسنا و بنفسنا و ل يجرينا في الدين ت ي واسع وصالح لكل إ ن س ا ن ولكل جن ولكل زمان ولكل مكان و ل ك ف م ك م ن راح ا ل إ س ل ا م تدور فدور معه واضح فقال له انا لا اريد ان اذهب الى المشركين ولكن لا اريد ان اذهب الى المشركين ولكن لا اريد ان اذهب الى المشركين وهم صاروا ليوز ه لا يمكنهم ان ي ك ع ن د ه م أ خ ط ا ء و... وجهل ونسيان و غ ف ل ة تقول لي انا مات وما يكلموا من, من اهل النار تقول لي كده ماذا يعتقدون ان الجنه لا تشترون ه ل ا المر ل ذ ا ماذا س ي ج ي الجنة و ن ان الجنه و ش غ ي ر شاب د ا ئ م يصلي وغض بصره ا وما يزني ما ي س ق ما يتحشش ما ي ص ي ه ل خ ي ر كبير هذا النور هذا ه ا المعجزات القلل وعجزوا ل ا س ل ا ن شبابنا يكون مستقم وكي تحب كل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م بكل إ ج ر ا م ه م وطياراتهم ا ل ه د ا م ة ورقصهم وغنائهم وزناهم وكل أ ن و ا ع التضليل سائل ا ل إ ع ل ا م ا ل م ر ئ ي ة والمقروءه و ا ل م س م و ع ة والعلاب الليليه والعوري والاختلاط والتبرجه وما عداك جمع راسه هذا راس جيالك تمد هذا غزوه بدر هذا بدير احد لان غزوه بدر توجيه ما توجيه ما تجي احدى الحسنايين و ا ن يمكن توجيه ا حسنايين لا الاولى ولا الثانيه لادنيا لاخاف عمز بدليهم لمجموع جيرتك وكيف تددمراتك وحتى ما يقدر ماراسك ا ل م ج ر م ي ن يمكن ا ل ر و ي ان يقوموا ج ا ع ا د ه م ويعطيونه م و ي ع ط ي ا م ع ن د ك ا ا ه ما ع ن د ك ط ي ع ن د ك ل ا ه و ي ع ط ا و ن ا ه ويعطيونه و ي ع ط ا ل ن ا ه ويعطيونه ويعطيونه ويعطيونه ويعطيونه و ي ل ط ي و ن ه و ي ا ا ة ل ط ي و ن ه و ي ع ط ي و ل ه احنا ما كنطلبوش من شبابنا المستحيل ما عارفين ا ل س ك ي ن وعارفين الواقع وعارفين التقاط ا ل إ س ل ا م ي ه اللي عند المسلمين وعارفين ما يزيد في العالم والعالم أ ص ب ح ق ر ي ة كيفاش ن س ت ط ع ا ل آ ن ي ج ع ل و من شبابنا مسلم ينتمي إ ل ى هذا العالم ولا يصطدم يكونوا و ا ح ر ي معهم مركز ي ووعل الناس ما يخلع ما يسب ما يضرب ما يخوف ما ي ق ت ل بل يحييه لا ب غ ي ن ج ب ا ب يحيي الناس ب ا ل إ س ل ا م هذا القصد و ا ل إ س ل ا م جاء ل إ ح ي ا ء الناس ا و من كان ميتا ف أ ح ي ي ن ا ه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ا ر ا يا اخي لما كانش فيك نور ف ي ك خيل ه ا ل أ م ة مش هي ا ل أ م ة اللي مش هي محتم صارو ا لهد و إ ذ ا استطعت تبلغ لهم الدين باش يكونوا م ن أ ئ ك ه ا ل ج ن ة و ا ر ض ع ن ه م الله سبحانه وتعالى هذا هو الاصل وولد بيمكزوني واحد اخ قال لي واحد الناس شهدوا الزور و احد كتم الشهاده قال درجه ما يدق ب وش مقاطعهم ل م يقعد يكلموه و ي ج عندهم ي ج ا ن و ل ل ما يدق بينك ت ت ق ط ع لك يا شهد الزور ولي كتم الشهاده ولي كي ذ ك ر ولي كي ت ش ش ش ولي كي ك م ل ولي كي ن ف ع ولي م و ت ا ب ر ي ج ا ولي كي ا ك ل الريبه ولي كي ا ك ل الرشوه ولي مسقوط الوالدين ما ف ت ك ل م ت و له هل تريد ا ا ت خ ذ ق ه ع نبيك من ا ج ذ ان ا تقطع نبيك من اجل د ان تقطع نبيك قد ت من اجل ان تقطع نبيك من اجل ان تقطع نبيك ا من اجل ان تقطع نبيك من اجل ان و ق ط ع نبيك ل ن اجل ان تقطع نبيك م ن يقول عزيزي اتق الله وه د ت د عز وجل يقول انا اتقي الله وهو قالك كان يا ق و ل حنون ما ذ ك رزق ل الدعوه الى الله, الله ك اشكد له و... جنون ولكن امامك ف ه ب يدعى د ي س ب ي ح ك التسبيح ه ب ي ق فهو ع على يدعى ويعطيك التسبيح فهو يدعى ويعطيك التسبيح فهو ان ي د ع ل ويعطيك التسبيح فهو يدعى ويعطيك التسبيح ما تسبيع ص لا جيبه كيف دعا بس تشبه س ي بهذا ع تسبيعه الامر ب الذين و ا ا ل ف ح و م ن ا لا ع ل م ء قرروا ي ت س ب ي ع بهذا ي الامر م تعتقد شو بيه, إنه بيه إن فيه انه ك و لا يحسب و بهذا ي كي يحسب الامر لا ل و ب يحسب ب ه ل ا ب الامر ب ب و ي لا ع ا يحسب ي بهذا الامر فقال هو أرقيد لها ي ل ان تقوم بمساعده الاسلام ب مية و م س ا ح د ه الاسلام ومساعده ل هو الاسلام ومساعده ل ا فيه ل ا س ل ي ي ه ا يقاطعك ع ل ا دير واحد ل ل ك يحسن ي ا ص س ب ي ح و ت س ي ر ي و ء في الاسلام اللي ب ي ح ا ن قونت تسابع وانصبه يسبيح ش ي تسبيح ب وفي ل ل ي دي ن ا التفقه في الدين هو كيف ش يفهمون المسلمين الحلول والمخارج بين يخرجوا لا ت خ ت ا ر ش عليهم الطريق ل ا ن ي ل ق و م مسلمين رغم كل الظروف اما الذي تشد عليهم سهل ه د ي حرام و ه ر ا منكر و هدي م و ه د ي بدعه و ه د ي ممنوع و ه د ا قطع وهذا متكلمون سهل ا و هدي وحدك لكن لن تتعامل مع ابوك ب ر م م كل شيء ومع امك ومع مراتك ومع اولادك ومع جيرانك ومع ا ل مديري د ا ل ك ورئيسي د ا ل ومع ا ل س ل ط ة ومع ا ل إ د ا ر ة ومع التجار و في الشارع وفي السوق وفي ا ل م د ي ن ة وفي الخارج هذا هو المشكله في أمور صيف ا م ح ر وهذا ي هو الخير اما وهذي ك ر و ه وهذي ا م ف ق ا ت ح ر ك ن ا إ ذ ن ا ل م ي ب ق ى عندنا إ ل ا الحرام والمكروه والمشبوه كان أ خ ذ ه بالمشبوه على ما يفتح الله عز وجل في الحلال تقضى حتى المشبوه كان دخله بالمكروه صحيح تقضى ب ا ل ع ر ض جعل المشبوه والمكروه كان دخله بالحرام الخشيش و الله راح نطلع على قلوبنا وهو يعلم ب أ ن ن ا بغير الحلال لا نخينا شيء ح ت ي نقف عند ا ل ح ي ا ة قطب ا ل ر وفي ج والعور ان م ش ي قر ه ا ع كين يامشي ت نصد سبيع فتنه ي وكين ابتلاء ولكن كلما اشتد البلاء زاد ا ل ع ز ر و باذن الله تعالى و أ ن ت غادي و إ ذ ا ا خ ط أ ت ل ك ماشي مالك وماشي نبي معصوم إ ا ذ ا أ خ ط أ ت توب غناك غير مدن وش ا خطا د ي نتو ا ل ي و وقد م ن ز ق و ب ع د ا د ا ن ت تختار نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ه ح ن نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن ن ل ع ب ح ن ع ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ش ح ن ن ح خ ل ن ن و ف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وقامت ا ل ل بتحديد ا ل ي و م و ح الصباح ونعود نتو في الصباح كله وقامت قلت بتحديد الصدور ا ه وقامت بتحديد الصدور خ ا وقامت ا ن ت تقول ن هنشفت راسيون نشوف ا ي بتحديد الصدور غامتوا ل يبغي ه ونغتاسل و ن ن ق ا م بزحمه ويجينته الصباح الصباح ديالك لا تتركها شي كونترا او عقد و ل او ش ض م ا ن ة بانك تسمع الصباح ولا تكمل بعد ذلك ل م خ تفرقك تكمله من يضمن ه لك تغامر غمو ا شو قالك ولكنها تفهم ب أ ن ك تمشي الحرام ت ب د أ فيه وتموت فيه ويكون ختامه و زفت ف عواد المسك تموت ف ق ط ر ا ن شي حرام في شي ع ل ب ة يحشمو حتى عائله تجيو ي خ ل ب و عليك باش يهزوك يبداوك ب ا ل ص ب ط ا باش يدفنوك من بعد على تلقاو هذا قواف واحد ا ل ع ل ب ة ل ي ه كانوا ك ي د ي ن م كانوا ي ش ك ل ا ن ا ن و ك ي ش ت خ و دوكول واين اياه ومات مسكين ب غ ا ه ا ل مسخاط يا انت النوبي انا م فقال لها قلت م و ان م اللي ن تصور م الضرب في البوضه خ ط وقتله امي كلها فانت واحد في الباب ر ي ماشي في ح ا قهوة قل له ل ن ا ل لي الحالة في نجي في قهوة وفي ا ل ف ا ن ز ي ة باهر شويه وقالت له البارحه وقالت م ؤ له البارحه س و ق ا م و ر البارحه وقالت له ا ل ب ن ا قبل ان تدخلوا البنت والله يلا كنت غاضب درب د م ر واحد بضربه غاشش لا تموت لفتي هذا بس ما ل كنتش البنت ا بديله ما كانتش شباب وما ك ا ن ت ج م ع ا عند البنت ا ا س ب وقالت ا الرب والدين والملة الفحش. لها ن ان ض ر ب ا خ ي تتحرك ف و مع الرب ت ت ض صاحة ويحضر الرب مدافدة و ت لماذا قد ويحضر الرب ويحضر ع ويوقع الرب ا م ويحضر د الرب ويحضر د دفزو و على ا ب ل ودي قلت له راح شو ما قول الناس من قال الدرس نار ت ص ط ع د ه ما لها دوك ي د ر ز و ا في البزعلا ولد على ما لها دك تحبوه قال داتك ل ح ب قال ما داتك ل ح ب قال على بدك ت ل ب ا ت و لي قال د ا ت ك و لي زباتو كيقراوا هاذيك اللي عندو ش ي ولاد يجمع راسه الواد راح عمل وخبير راح ا م ض ة ل ا ا ل ص ر ا ح ة الله يالله قد يحمله الله ي ل ل ما ق ت ل ت ولا فولك عندك تبقى شدد الشيخ قديم أ ن ا و ل د ي مضيعه وكان ضربه ل ا اصير معه وصاحبه ا ف ك ر معه إ ل ا بينقش معك ش ت ى ا م خ د ر ا نقش معك مع المخدرات بينقش معك ا ل ج ي س نقش م ع ه ا ل ج ي س قلعه لا هو ولا البنت والا ما يلقاك لا هو ولا البنت لانه ل ي ا م ا لا يمكن ان يكون الشباب الآن في المدارس و ا م ؤ س س ا ت را ي تخلع ما هي ا ل خطر أ ص ل ا فهي تخطر من الحرب ا ي ك تدمر البلاد والعباد إ ن ه ا تقول لهم م و ا ق ف ي ن ميتين و ي ز و ل و ن ا م ن ك وذلك وتنزل على ج ه و ر ت ب ا ط وما تنفعش الندم و لذلك حرصوا إ خ و ا ن ي على أ س ر ا ر ك م وعلى إ خ و ا ن ك م وعلى شباب هذه الامه فليس ا عنده و لديهم ل ا خطوط ل ى ذ ل ا و ع ل ى هذه ا ل ش ب انهم ب الخصوص ل أ ما ق مقصودون ص و و د ي ي ن من أجل أن فهم أجل ل ض عن س ب ي ل ا ل ل ه و ر ا قبيح الى آ ن ذلك ر ي يتميع ويدخل في ا ا لأنك ل ن ج س و ف ي مخدرات فما أ ل ي ن ق ص ه تقنعوه اذن ل ل لما لكن أخلاقيين ي يقنعك يستخدم بعدي يعود كأنه عنده الجن علم وحتى وتشوه يبتميه يفهم ما لا ولا ولا معارضة فكر والإنس إ هذا هو السر في الابتلاء والامتحان الذي من رضي الرسول صلى الله عليه وسلم ومر به ا ل ص ح ا ب ة وقلت ل أ ن ا ل ق ض ي ة م ر ت ب ط ة بالقضاء والقدر فالذي يقرا السيره و ا ل ل يسمعها يقول الله تعالى ب غ ي د ن ش ر الدين ا ل إ س ل ا م ي و ب غ ي يخرج الناس من الظلمات إ ل ى ا ن و ومن الكفر إ ل ى ا ل إ س ل ا م ومن الغي إ ل ى الرشاد ومن الضلال إ ل ى ا ل ه د ا لما جرسوا ل ص ل ا ه اشد ما ي ت ق ا س و ما يتسدوا ما يتعالى ولكن ا ل ل ي أ م ن و ا معه ا ل ل ي جاء ذي ه م ا ل م س ر ك ي ن يزيدون عيدهم ا ل خ ا الله ت على ا غبطى عليه ل الله زمان ق و زمان ص ع م وإيدهم معهم الله ويكونوا هي ي أنهم تعالى م آدم س سنة سبحانه و و ا بأي يبيلك كي ت في خلقه وهو القادر وهو ع ل ى ما ي ش عليه ا لما ر الأمور ي كي يخليك د د ا بشي ع حتى إ ذ ا ما وقع ل د ع ا ه بعد رسول الله وللعلماء والمرشدين والفقهاء والمصلحين ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ت أ ج ب كل ما أ ص ي ب به من أ ذ ى أ و ابتلاء أ و مصائب أ و ش د ة يقرا س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم و س ي ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرصين و ا ق ب ل ه ويجدونهم جميعا ابتلاهم الله و أ و ز و ا في سبيل الله ولم يمنعهم ذلك من ا ل د ع و ة إ ل ى الله ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة هذا الذي ن س ت ف ي د ثم مر عام الحزن ثم جاءت الهجره الى الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم دقت ا ل أ م و ر على المسلمين وما استطعوا ان ي س ت م ر في ذ ا ك الحال والشده و ا ل إ ذ ى والتعذيب ف ك و يقلبهم ل ف ي ن ي م ش ي و ا ي ر ت ا ح و ا قالوا يسيروا ا ل ط ا ئ ف س ي ر و ا ا ل ح ب ش ة قالوا يسيروا ا ل ح ب ش ة علاش فيها, فيها ملك ا لا ي ظ ل م و عنده أ ح د كم فرامل وكان عاقل المتدين ي وما كي يظلم حد منهم شرح بهم وجزء منهم ي ح ق و ن ع ل ه م المشركين أ ر س ل و الوصولهم بالهدايا و ق ا ل م ا د لهم حرفوا الدين وراهم كفروا الناس وراهم صفوا الاحلام و ل ى آ خ ر ه ف ع ل و ا ت ر ك و ا ولما س م ع ه م عرف بانهم على حق وعرف ا ب أ ن ه م أ ت ب ا ع الرسول الذي يبشر به ا ل إ ن ج ي ل سيدنا عيسى عليه السلام ولما عودتنمشوا ي كي يشيطنوا عليهم ا ل خ ي ط ه لما وديسوا لهم وكي يقولوا في س ي د ن ا عيسى شكرا م خبيح عود عيط لهم النجاح يدونا عبد الله الله فقال هذا الذي قال عيسى عليه السلام وازداد ارتباطا بهم وحبا لهم واكراما لهم وقال لهم الرسول الذي جاء به شيء اذا ما يطردهم النجس قالوا بزيد الرجل فعليكم ا ل شاء الله ي هو الحق أ قاموا بانهم س م م يحبون الاسلام ويسمونهم ا بانهم في الإسلام جاءوا يحبون ا الاسلام و و ويسمونهم ا ج و شدالوا ي ك ة م مكة ا قالوا كل واحد يقلب أشيء يجيه واعزة ض يدخل ع ا ه بانهم ي ض ر ا يحبون د ي و وكل و ش ا د ا ر ي أحد م الاسلام م ورجع ف ق ا م و ش و ف ء الطائف, عن الله. الله الكبار الكبار الكبار الكبار الكبار الطائف على الله ومشاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولان تقف الطائف ي على وهو زيد ع و ا من س و أ ل حالته ن ا ما س ج ئ و ا ب ل م ا أرض ع ل ي ه م ا ل د ع و نفروا ة منه و أ ع ر ض و ا و ما شئت اعرضوا عليه و سمحوا فيه و ن ظ و و خلاوه لا عيطوا على ا ل س و ف ا ء ديالهم و ا ل أ ط ف ا ل و ح ر ض ه م على الرسول صلى الله عليه و سلم و هو زيد بن ح ا ر ث ق ا ل ل ه م ضربوه قوم كي ض ر ب و ا ا ل رسول صلى الله عليه و سيد ل م هو ز بن حارثه بالحلى ت ا ب ع ي ن ه ما ذ ا ن ت و ر على ه س ع د و ا ا ب دين ج د ي احتاج م و ق ع د م ا ل رسول صلى الله عليه و سلم و كان زيد بن حارثه يقف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اهل ل ط ا ئ ف الذين يضربونه فكانت ا ل ح ج ا ر ة كان يقر ر س و ل صلى الله عليه وسلم ب ج س د ه باش ما يتقش ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم زيد بن ح ا ر ث ك يجي المراه باش يبغى تجيش حضاره ر تجيب زيد و ف ي ع ل ن شو الجافير أ ص ل ي ثلاث شجاعه ن ي تشق ر س و ل لدى ا ل م ر ة ب ا ل ح ج ا اللي كانوا ب ي د ر ب و ه ب الرسول صلى الله عليه وسلم م هو ق ي ه ي ن ا غجب رسول الله عليه يجبه صلى الله عليه وسلم فقد أ و ذ ي إ ي ذ ا ء ا شديدا وفي هذا قال الملك ي ن المكلف بالجبال قال له ان الله أ ر س ل إ ل ي ك إ ن شئت أ ن أ ط ب ق عليهم الخشبين لفعلت قالوا أ ر س ل ن ي الله إ ل ي ك أ ن الملك المكلف بالجبال إ ن شئت فاطلب مني أ ن أ ط ب ق عليهم الخشبين ديك في الجبال الطائف يلاقيهم عليهم ويطمسهم كامل ي ك ب ه م كامل قالوا لا دعهم لعل الله يخرج من بين أ ص ل ا د ه م من يوحد الله ت يا احمد ا ل إ ذ ن هل النظره ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة ديال ر ض ي الله عليه و ل م هل ت خ ت ط ديال الرسول صلى الله ع ل ي م نحن مسلمين بما ك ش و ب ح ل ى فارقون ل ك ن م ت ا خ لا ن خ س ن ي د ا ب ا ولا ما ك ن ش يؤدي الله الى ذكر رسول الله صلى ا ل ر س و ل ي ا وسلم فيه ط ع م ع في البشر اللي م ا ذ ا ل في أ ص ل ا ب ا ل ع ب ا ء اللي مازال نطف م ا ذ ا ل ما ا ب ن ه ولا أ ج ن ه ولا أ ط ف ا ل ولا يافعين ولا شباب مازال ما ت ز و ج و في بوازون ولا تزوجو م ا ذ ا ل م ولدوش لعل ذلك ل ي غايت تولدو من بعد يوحدون الله وذاك ما كان ف ي ن ا ضربه ا ل أ ب ا ء واداه ا ل أ ب ا ء و آ م ن به وبدعوته ا ل أ ب ن ا ء والبنات وجاهدوا في سبيل الله وكم من م س ل م ك حسب ت كبار من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى المؤمنين والمسلمين وبعد ذلك دخل في ا ل إ س ل ا م وعوض م ا ض ا ع ومضي ا ع ق ب ل ا ل إ س ل ا م ونزم على مثانه وجدت نفسي اسم رحمه الله ولا في أ س م أ ح د و خ ي ر ب ل غ من العداوه ا ل إ س ل ا م ما بالغ ل أ ن القلوب بين أ س ب و ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء وما يدريك أ ن أ ك ب ر المجرمين في العالم و أ ك ب ر الكفار في العالم الذين ي د خ و ن ا ل إ س ل ا م والمسلمين ي د خ ل في ا ل إ س ل ا م من مانع مستحيل مش مستحيل وانت لو قد تذكر روحان وديا طويله هذا كلها بعد روحان شكلك خيالك ت ع ج ب و هذا راي ن ق ر د ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة اللي يسلموا و ح ي ا ة الناس اللي بعد. يسلمون بعد و ح ي ا ة ا ل م ص ا ر ل ك ي س ل م و ن ا ل آ ن تتعجب بان ا ل إ س ل ا م نور وحق و إ ذ ا ج ا ء زهق الباطل صغريتي ولما ك ر س الله ط ا ئ ف وضربوه و دخل ا وقالت د خ إلى تحت واحد ا ل ش ج ر ة تحت وهو ع د العنبى الظلل و منهك متعب وقد ا ذ ا ه ا ل م س ر ك و ن ب أ ط ف ا ل ه م وسفهائهم و ب خ ا ل لك ان تطلب الدعاء في خلف الله م اليك أ ش ك و ضعف قوتي وقله ة خلتي و و على اخيلاتي ل إلى ن ا س آ ر الدعاء ل وشق ابناي راضي عافية وهاوين ن ا ذلك عليه على الناس ا م الى ا اخر له ا ل د ي سيد لك ع ن ي خ د ا ذروف قالوا ادالوا طبق الدين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د أ ن ياكل باسم الله فتعجب عن جعله نصريه ت ع ج ب قال ما هذا الكلام ان هذا الكلام لا يجري في, في أ ر ض هؤلاء القوم ولا يقول هؤلاء القوم من انت لك لم تا قالوا رسول صلى الله عليه وسلم من انت من أ ي بلد ومدينه ا قال اود ان نصرانه و أ ن ا من ن ي ن ه موضع في الموصل قال ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم من بلاد يونس بن متى عليه السلام قال وما أ د ر ك به يونس بن متى قال إ ن ه أ خ ي إ ن ه نبي الله فذلك النصراني قبل ر أ س رسول صلى الله عليه وسلم ويديه وريه د اليه ل ح سنصارى ورادة إخواني حركتين قصوا فقاموا بدخل فيه ا أ ف و ا ج ه ل أ ن ه م أ ق ر ب الى المؤمنين مودتهم م ن ط ه و ي ل ك ا ل ل يدخل و ا فيه ا ل آ ن ا ل ن ص ا ر لكن مع ا ل أ س ف الدعوه ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل آ ن ض ع ي ف ة في بلدانها فكيف تخرج إ ل ى الخارج وتؤثر في ا ل ن ص ا ر ي خ ل و ن الاسلام لكن قبل الخروج ان كانت ض ع ي ف ة الحمد لله الجاليه ا ل ا س ل ا م ي ة و العمال و الطلبه و الموظفون و الدعاه و العلماء و المراكز و ا ل ي الخارج ا ل آ ن تصوروا خدام يا سندتهم الحمد لله و لكنك شراء ضعيف لان لو كانت ا ل ك ف ا ي ة داخل البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة و المسلمين عمومهم يعني ا س ت ا ق م و ا و ا ت ق و الله ا اي تفرغوا الدعاه و العلماء و المصلحون إ ل ى تبليغ الدين إ ل ى غير المسلمين بجميع اللغات جميع اللغات و تؤسس قنوات و برامج و جرائد و لجان و بعثات هذا المفروض و الحمد لله ا ل آ ن ا ل ع ا ل م ولا ق ر ي ة س م ن عجز عن الخروج أ و ليس له وسائل الخروج أ و وثائق الخروج الحمد لله ا ل ل ي ب ي ح ر ق ر كي يحق في ل ن ت ي ن لما يمشي في البحر يفضلهم اللي في ا ل س ب ي ر و يدعوه الى الله الغريب من الشباب وحتى المثقفين ع و ض ما يدخل إ ل ى ا ل ش ب ك ة العنكبوتيه ا ل ع ا ل م ي ة الانترنت ي ن ويستفد ويفيد كي يدخلوا كي يستفد الشوه كي يمشي ي أ خ ذ ا ل خ ب ا ديال اعداء ا ل إ س ل ا م ع و ض ما ي د خ ل ي ق ر أ و ي زين و ت ع ل م ا ل إ س ل ا م واللغات ا ل ا ج ن ب ي ة و ي د ع و إ ل ى الله راشد عم و ع د ي ش ع ر ا عن طريق الانترنت حوار انت تدخلوا ع و ي خ ل ع و م المسيحيه ويدخلوا ا ل إ س ل ا م او يهودي او ملحد او مجوسي او ما عنده دين ياه م ر ة ادخلهم باللغه الازليه حتى لو لم يكن يعلموا ب ا ل ل غ ة الاجنبيه قولوا ب ا ل ع ر ب ي ة و ش و ب و ا لك تلمك و ك ت ب و ا ا ط ي ه و د ي ر معه ا معتر و لعنده وانت د ي ر ا ل د ع و ة الى الله وانت قاده الارض الحمد لله ا ل ع ر قد م ح ت ج الى فتوحات ولا حروب ولا و ا ل إ م ا ا ل ق ن ا ة و إ م ا د خ ل ن ت ر ن د ع ي من شئت بما شئت وكيف شئت وحتى امرهم كانوا يدعون بما عندهم وما يملكون من ق و ة بالفساد وبالصلاح ومخلط كل ج د م ة لكن نحن ماذا وضعنا هناك و إ ل ى إ ي شيء ندعوه وما هو موقعنا من ا ل إ ع ر ا ب ومحلنا من ا ل إ ع ر ا ب ف العالم لماذا نكون دائما م ت أ ث ر ي ن ولا نكون مؤثرين على ا ل أ ق ل الحضاره الثقافه فيها ت أ ث ر و ت أ ث ي ر اخواني كما ن ت أ ث ر نؤثر و نحدد انتمائنا ل ه ذ ا الدين و لهذه ا ل أ م ة و لهذه ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ن ت ب ن ه ا و ندفع عليها و ن س ت ب د من ح ض ا ر ة ا ل آ خ ر ي ن كل ما فيها من إ ي ج ا ب ي ه و نستطيع أ ن ننتقل ونخبر نازل ما عندنا من خير نحن كذلك ولم لا ا ذ ن بعد ا ل ه ز ر إ ل ى ا ل ط ا ئ ف التي لم تكن ن ا ج ح ة ل أ ن ه أ ذ ي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعدها ق ص ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج ل م و ا س ا ة الرسول صلى الله عليه وسلم ش د ة ا ل إ ذ ا ء وموت عمه وموزوجته ت والحصار ا ل ت ع ذ ي ب وكل أ ن و ا ع الايداء من ا ل م س ر ك ي ن الله عز وجل أ ر ا د أ ن يواسيه و أ ن يعزيه فرفعه فوق السماوات السبع في ا ل إ س ر ا ء والمعرفه أسري سيدات به هناك به الله إلى المسجد الأقصى ثم من هناك عرج به إلى سيدات المنسى رسول من عرج تعالى يطمعنوا ويستطفوا عز وجل عنده و ي ن لهم كمس ع ن د ا ل ل ه ع ا ويزداد وهو يزاد يقينا ثم يفرض عليه ا ل ص ل ا ة التي هي ص ل ا ة بالعبد وربه ثم ينزل إ ل ى ا ل أ ر ض وبعد ذلك ي ب د أ الرسول صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل من اجل ا ل د ع و ة إ ل ى الله ثم ي ب د أ الخير يشعم ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ب د ا ي ة الدخول في ا ل إ س ل ا م لتحقيق اللجوء السياسي ا ل إ س ل ا م ي لرسول الله و أ ت ب ا ع ه من م ك ة ا ل م ك ر م ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة في ا ل ح ل ق ة ا ل م ق ب ل ة إ ن شاء الله نتمم باقي المحطات وباقي الخطوات التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها من دروس وعظات اللهم عليك الحمد الحمد, الحمد عليك صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم يحيي ويقيم و برحمتك نستغيثك غ ف إ ن ك على كل شيء قدير علمنا اللهم ما ينفعنا ويفعنا بما علمتنا و ج د ن ا علما وارزقنا التوفيق والتطبيق و ز ع ن ا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا ج ع ل فينا ولا منا ولا معنا شقي ا ولا محروما ا غ ف لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ ن ت اعلم به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم, أجعل... اللهم اجعلنا من أ ت ب ا ع نبي كسيدنا محمد اللهم اجعلنا من أ ت ب ا ع ه لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا ارحم الراحمين وحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين و ح ش و ن ا في ز م ر ة خير المرسلين سيدنا محمد و ع و ر د ن ا حوضه ولا ت ف ت م ن ا بعده واسقنا بيده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ض م أ بعدها أ ب د ا اللهم اجعلنا من الدعاه إ ل ي ك اللهم اجعلنا من الدعاه إ ل ي ك اللهم اجعلنا من الدعاه إ ل ي ك برحمتك يا ارحم الراحمين وجعلنا مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر اللهم عد بهذه ا ل أ م ة إ ل ى كتابك و س ن ة نبيك وردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا إ ل ا اديته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا جاهل الا علمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها, لك فيها رضا و ن فيها صلاح إ ل ا قضيتها و ي س ت ر ت ه ا برحمتك يا ر ح م الراحمين اللهم وفقنا تؤمنا الى ما تحب وترضى من قول و عمل م ل ك بلاد محمد السادس اللهم انصوصا تعز به الدين وتعلي به ر ا ي ة المسلمين وتزل به رقاب أ ع د ا ئ ك أ ع د ا ء الدين اللهم أ ق ر عينه ب و ل ي عهده المولى الحسن و أ ص ل ح به و على يديه أ ص ل ح به البلاد والعباد اللهم اجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا خ اللهم ً ورخاءً وسائر ب ا ا د م س اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم ا ل ر ح ي م ي ن وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وافرغ عليهم صبرا ً وثبت أ ق د ا م ه م وانصرهم على القوم الكافرين و أ ن ز ل نقمتك وغضبك على ا ل ص ي و ن ي ي ن و أ ع و ا ن ه م من الصليبيين والمنافقين اللهم اشتد شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م وكسر شوكتهم وزلزيل أ ر ض من تحت اقدامهم اللهم احصيهم عددا ً و ق ت ل ه م بددا ً و لا تغادر منه م أ ح د ا اللهم من أ ر ا د ب ا ل إ س ل ا م ا ل م س ل م ي ن خيرا فوفقه لكل خير و من أ ر ا د ب ا ل إ س ل ا م ا ل م س ل م ي ن سوءا فاللهم رد كيده في نحره و اجعل تدميره في تدبيره و أ ي ن فيه يوم الاسود و صلى اللهم و سلم على سيدنا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون و سلام ا على المرسلين و الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ي ن